ோன்ோ وِقُرُ عَمَّن تَرْبِكَا رَبِّكَ وَذَكَرِيَ إِذْ نَادَى قال رب إني وهن الحرم مني واشتعل الرأس شعبا ولم أكن وإني شفت الموالي من رائي وكانت يا ريفوني يا ريفمن الياخو